أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا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 وقد كفروا به من قبل ويقرفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وَبَيْنَ مَا يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل إِنَّهُمْ كانوا في شك مريب